فلدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب التنطاوي ثم يقام بعدها لصلاة الفجر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 قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تخويلا أقم صلاة لذنوك الشمس إلى غسك الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسخ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الْفَجْرِ ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مرد صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطان سلطان الله العظيم 2000